فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة العمران وهي م ن ز ل ة من المنازل ا ل ق ر آ ن ي ة التي ذكرها الله عز وجل بفعلها في ا ل ق ر آ ن العظيم وشرط لها شروطا ووضع لها صفات فكان لزاما على المؤمن أ ن يسعى ليكون من العامرين والعمران ضد ا ل ف ر ا ر وضد ا ل خ و ا ء وضد الانفصام بين الظاهر والباطن بين ظاهر ا ل إ س ل ا م وباطن ا ل إ ي م ا ن من مثل قالت و وجل ل ه عز ق العراب آ م ن ا قل لم ت ؤ م ن و ل ك ن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ودخول الايمان القلب هو عمران القلب ف إ ذ ا فرغ القلب عن ا ل إ ي م ا ن وعن نواجبه فذلك قلب لا عمران له ولا عمران فيه وعمران ا ل مصدر بفعل عمر يعمر إ ن م ا يعمر مساجد الله منامن من بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين إ ن م ا يعمر عمر يعمر عمرانا فهو مصدر من مصادر ا ل ف ي ب والمبالغه كما تقول فيضان وطوفان ح ي ن م ا ي م ذ ا امتلا ي القلب ب ا ل إ ي م ا ن حتى ي ف ي د يفيد بنا يفيض بالسلوك الايماني م ف ا ل كله أ الجسد لمضغه بالإيمان إ ل ى د ر ج ة الخير وفاض هذا القلب بالايمان على ما يفيض يفيض على كل جوارحه فتتحرك اليد بمقتضى ما فاض عليها من الايمان إ ل ا إ ل ى ما يطلبه ل ا م ا ن ل أ ن القلب ص ا ض على الرجل بالايمان وذلك مقتضى الحديث ف إ ذ ا أ ح ب ب ت ه كنت سمعه الذي يسمع بك وبصره الذي يبصر بك ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إ لا ى آخر ل يكون لا ي كذلك إ ن لم يكن القلب قد ا م ت ل أ إ ل ى درجه الخير وذلك ا ل إ ح س ا ن أ ي ض ا في الطريق إ ل ى الله وعبادته عز وجل ومحبته شيء عجيب فعلا ن يطلب المؤمن هذا المعنى عمران القلب وبين القلب العامر والقلب الخارج ما بين التراب والثرياء كما يقول ما بين العلو والنزول ما بين الدرجات والدركات فرق كبير القلب الخارج الذي عشعش فيه ا ل ع ن ك ب و س وضرب عليه غبار الدنيا و ع س ن ه ا لا يذكر ربه ولا يشتاق إ ل ى عبادته ولا إ ل ى بيوته يجد س ك ي ل ت ه في ا ل أ س و ا ق ويجد قلقا عند أ ب و ا ب المساجد قلب خارج إ ن م ا يعمر مساجد الله منامن بالله ويوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله ف أ س ى أ و ل ئ ك أ ن ي ك و ن من المرتدين وعجيب أ ن هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل في هذه ا ل آ ي ة قد جمعت في ه معنى العمران عمران القلب ب ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمرانه أ ي ض ا بما يجعل سلوك المؤمن خارج المسجد مرتبطا بالمسجد فقد ابتدا ب ص ف ة ا ل إ ي م ا ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة قال و آ ت ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله و خ ش ي ة الله عز وجل ب أ س ل و ب الحصر هذا ولم يخشى إ إلا ل ا ل أ ن الاستثناء في سياق النفي كما ق دال ة علم عصول ف ق ه بال على الحصر إ ن حضرت خشيته وتجرب قلبه لله وحده لا يعرف أ ح د ا سواه انني م ك ن أ ن يصدر عنه إ ر ه ا ب أ و ترهيب سوى الله عز وجل وحده و م ق ت ب هذا المعنى ع ز ة المؤمن ن ي عزه المؤمن في الدنيا و أ ي ض ا عزته في ا ل آ خ ر ة فهذا المعنى إ ذ ن لا ينبغي أ ن ينصرف الدين فيه إ ل ى دخول المسجد وكفر فليس كل من يرتاض المساجد يعمر المساجد فقم كانت المساجد في زمان رسول الله عليه يدخلها المنافقون ويصلون ولكن الله نفى المساجد زمان والسلام عنهم آمنا لم كانت الله الصلاة يدخلها أيضا الله ولكن ليلان تؤمنه رسول عليه ويصلوه قالت العرب صفة ولكن قولوا اسلمنا ا ش ت لكم الظاهر نعلم سنين لكن بواطنكم خ ا ر د ة ولما يدخل ا ي م ا ن في قلوبكم أ ي لم تعمر هذه القلوب فالقلب العامير هو الذي يعمر المسجد لا يعمر القلب المسجد إ ل ا إ ذ ا هو أ ي ض ا ا ن ت ل أ حتى ط ا ب بالله ويكون أ ي ض ا من ا ل ع ا م ي ر فعمران المسجد إ ن ل هو من عمران القلب ولهذا في ا ل إ س ل ا م لا يفصل ولا يفرق بين إ ي م ا ن المؤمن في سوقه أ و في مكتبه أ و شركته أ و إ د ا ر ت ه أ و متجره أ و أ س ر ت ه وبين إ ي م ا ن ه في مسجده فبمقتضى ذلك العمران الذي عمر به المسجد أ ق ا م ا ل ص ل ا ة بمقتضى ذلك أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وبمقتضاه هو نفسه آ ت ا ل ذ ك ا ه وبمقتضاه أ ي ض ا هو نفسه لم يخش إ ل ا الله فكان من العامرين وكان على مقام و ب م ن ز ل ة العمران م ش ك ل ة المسلمين اليوم أ ن قلوبهم خ ا ر ب ة هذه م ش ك ل ة النجمات قلوب خ ا ر ب ة ما بقي فيها إ ل ا أ ط ل ا ل إ س ل ا م بال شديد ا ط ل ا ل ورثوها عن آ ب ا ئ ه م و أ ج د ا د ه م كما يورث المتاع الباري القدم فلهم جددوا ولا هم عمروا قلوبهم أ خ ذ و ا ف فات آ ب ا ئ ه م و أ ج د ا د ه م ولم ي أ خ ذ و ا الزاد الذي تزودوا به من قبل وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى هذا الزاد الذي يمتلئ به القلب إ ل ى منزله العمران لا, عاد إلا من رحم الله لا عاد الناس يطلبونه ولا ي ت ز و د و ن منه القلب الذي يقصد إ ل ى المسجد يتزود فيه و ي ت ز و د منه ي ع م ر المسجد ح ق ي ق ة ل أ ن المؤمن إ ن م ا يتخذ له مكانه بالمسجد ذاكرا أ و مصليا أ و في أ ي شؤون م ي ن من ش ا ل ع ب ا د ة ذكرا وتذاكرا ف ل ا و ة وابتلاعا إ ل ى غير ذلك مما هو معروف ف إ ن ه حينئذ يكون قد ارتبط ب س ل س ل ة من نور وقد م ل أ المكان و ا م ت ل أ عليه المكان ل أ ن المؤمن إ ذ ا دخل المسجد وذكر الله عز وجل لم تزل الملائكه تدعو له ف إ ذ ا كان في مجلس ذكر أ و علم ح ف ت به الملائكه وغسيته الرحمه بل جعلت الملائكه فوقه حلقا من فوق حلق حتى ع ن ا ن ا ل س م ا ه كما في الحديث فهذا ع م ر ا ن ويمتد النور من فوق ه ومن تحت من فوق ومن تحت يعني يمين وعن حماس تمتد ا ل أ ن و ا ر انطلاقا من مكان واحد ق ل ب المؤلم ولذلك كان دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا الدعاء العجيب اللهم اجعل في قلبي نورا ثم ك ا ن وفي ب ص ر نورا وفي س م ع نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن, وعن, وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أ م ا م نورا ومن خلف نورا اللهم اجعلني نورا اللهم اعطني نورا ل أ ن القلب إ ذ ا استنار أ م ا ر باقي الجوارح و إ ذ ا استنارت الجوارح ا ل أ ح ي ن و ا ل أ ي د ي من أ م ا م ومن خلف عن يمين وعن شمال كان للمؤمن ه ا ل ة للنور كما للقمر ل ي ل ة البدر ا ل ه ا ل ة هي دائره النور التي تكون م ح ي ط ة بالقمر فهذا ا ل بياله م ك و ن عنده و المحيط د و بهذا جدا المكان المحيط هو الهانة فهذه ا ل ه ا ل ة تكون للمؤمن بمقتضى هذا الحديث حينما يفيض قلبه بالنور الذي هو العمران ح ق ي ق ة والعجيب أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم حينما تحدث عن هذا المعنى لم يميل به إلى المجال المادي ل ا م ح و و ح ف ا ا ا ل ع م ر ت أو العمران المدني المادي في منطقه ا ل إ س ل ا م إ ن خلا من عمقه الروحي ليس بعمران هو خراب مدائن ناطحات السحاب والعمارات ا ل ش ا ه ق ة التي جفت ينابيع الروح فيها أ ر ض خ ا ر ب ة و أ ر ض ي ب ا ب وخراب لا عمران فيها ما عمران يتجلس المدن الكبيرة التي لا ينطلق منها الأذان ما فيها شيء عمران ينطلق شيء ولو ر أ ي ت البنايات يغطي بعضها بعضا فهي اشبه ما تكون بالصحراء خرابا ويبابا أ ي س ب ع م ر ا ن و إ ن م ا العمران م ن ط ل ق من قلوب العباد إ ي م ا ن ا منطلق من, منطلق من المساجد أ و ل ا ع ج ي ب عجيب وضع المدائن ا ل إ س ل ا م ي ة لذلك ه ا وضعها التاريخي الذي يدل على حال اهلها <تصفيق> الذين و قال احد العارفين حينما دخل المساجد في دور ا ل إ س ل ا م و بلاد ا ل إ س ل ا م كل الطرق تؤدي إ ل ى المسجد وكل المساجد تؤدي إ ل ى ا ل ص ل ا ة كمثل هذا ا ل ج ا م ع ة ا ل أ ع ظ م ن س ج د ا ل ك ث ي ر هذا وضع هندسيا بشكل عجيب داخل هذه ا ل م د ي ن ة مساربها و م ت ا ل ك ه ا بعضها يؤدي إ ل ى بعض وفي ن ه ا ي ة المطاف تؤول إ ل ى ابواب هذا المسير بيرمز قلب لله ل أ ن الجسد مرتبط بقلبه إ ن ص ر ح ص ر ح الجسد كله و إ ن فسد فسد الجسد كله كان عمران المسلمين قبل ه ف ع م ر ا ن أ ب د ا ن ه م في علاقتها بارواح أ ر و ح ه م إن ص ح ت أ ر ه م و أ ن ف س ه م صرعت لا ب مساجدهم ومدائنهم اخطيط فرق بين جسد المسلم في تداخل روحه ببدنه والمدينه ا ل إ س ل ا م ي ه فهي يسوع يعبد الله ويبصره له قلب اسمه المسجد ا ل أ ع ظ م وباقي ا ل ذ ر و ب أ ط ر ا ف ه و أ ر ج ل ه وجوارحه ف ك ر ة المسلمين قديما كانت تنطلق من عقيدتهم وشوكهم الى عبادتي ا ش ت ا ق و ن إ ل ى ع ب ا د ة الله ف أ ش ت ر و ا ابواب المساجد و أ ش ت ر و ا الطرق ا ل ث ا ل ث ة إ ل ي ه وجعلوا كل طريق لا تؤدي إ ل ا إ ل ى المسجد وحينما الاستعمار جعل غير وبدا الأسف وبنى هذه المدائن ا ل خ ر ا ف ما هي ب ع م ر ا ن هذا هو ع م ر ا ن ه ن ا ل ك ليس ب ع م ر ا ن يعني وقبل إ ص ل ا ح ا ت جاءت بعد مخرج الاستعمار هواء ا ل أ م ر كانني إن انسان م ش ي في مدن بلاد الدول العربيه م س ا ف ة ط و ي ل ة ي ق ل ب على مسجد لا يجد لا يلخصني ص ب ر خراف هذا ما هو بعمران ل أ ن الله عز وجل أ ن ش أ ا ل ع ب ا د ة من ا ل أ ر ض واستعمرهم فيها م اي م اعمرهم س ت ف ي ه اياها أ أعمرهم إ ي ع ب ا د ة وذكرى و إ ل ى ت م و د أ خ ا ه ا ل صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره هو أ ن ش أ ك م من ا ل أ ر ض استعمركم فيها بمقتضى اعبدوا الله ما لكم من ا لله غ ي ر ه هو انشاكم من الارض ا س ت ع م ر ك م ليس العمران بمعناه الذي عنده م بل بمعناه ا ل ق ر آ ن بناء الدور وبناء, وبناء الاسواق أ و ر وبناء ا ل أ وبناء كل مراكز ا ل ح ي ا ة ا ل م ا د ي ة مبني ابتداء على بناء المسجد ولا ق ي م ة للمسجد ان لم يكن له عمار في بيوتنا د ي الله أ ن ترفعه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و ل ا ط ا ل رجال رجال لا ت ل ه ي ه ن تجاره ولا بيع عن ذكر الله يعني ا ل أ س و ا ق تبع للمسجد واليس المسجد هو الذي تبع ل ل أ س و ا ق لا ت ل ه ي ه ن تجاره ولا بيع عن ذكر الله وايشاء إ ق م ا ل الزكاه تخافين يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر وتلك ص ف ة العمرانيين اي ل ع م ر ا ن أي عمار المساجد الذين يعمرون المدائن بقلب شاكر ا ل م س ل د القلب نفسه هو, هو حينما يكون بالسوق فهو بقلب عمار المساجد وتلك ا ل ص ف ة التي ذكرها الله عز وجل أ و ل ما ذكر أي ص ف ه الخوف من ا ل آ خ ر ه يخافون يوما ت ت ق ل م فيه القلوب والرقاب هو ما ذكره عز وجل إ ن م ا يعمر ن س ا ج د الله مناما لله واليوم ا ل آ خ ر و ا ل إ ي م ا ن بالله إ ن م ا هو ا ل م ع ر ف ة به ع ل وجل ش أ ن ه المعرفه ة ب ا ل ل والمعرفة بالله قرب وحب ل أ ن البعيد لا يعرف ولا يمكن شرعا وعقلا أ ن يحصل التعارف بين البعيدين وانما المعرفه بالقرب ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى احبه قرب وحب وهذا القرب هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقلت قبله وما زلت اقول العلماء اي العارفين بالله وليس العلم على اطلاق المعرفه فرب عالم الخبير ب ا ل أ ح س ا ن وتفاصيلها لا خ ش ي ة لله في قلبك وهو مشاهد ويورى بالعكس أ و مع ا ل أ س ف عمت به ا ل ب ر و غ يعني كثير ممن ينتسب إ ل ى العلم لا آ خ ر للتقوى في قلبك والعياذ بالله بل قد يكون من الفجار فكيف يصدق عليه قول الله عز وجل إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء وقول الله عز وجل حق بول ص د ق و ل لا ينبغي ابدا أ ن يقال إ ن ا ل آ ي ه لا يقصد بها وجهها أ و يؤول لها شكلها أ و ج ل ا ل ت ه ا إ ط ل ا ق ا و إ ن م ا مفهوم العالم هو الذي ن ق ص ئ في ت ف ب ي د ه ومفهوم العلم و إ ن م ا العلم ما كان م ع ر ف ة بالله سواء ق ص د به العلم الطبيعي أ و العلم الشرعي قد تجد الكافر له من دقائق علم الفيزياء والافلات شير غريب أ و عالم ا ل ص د له من دقائق العلم شيء غريب ولا يزيده ذلك إ ل ا ك ف ر ف لا ي ق ل في حقه انما يخشى الله من عباده العلماء ل أ ن ه ليس عارفا بالله وعلمه ذاك علم دنيوي محض ذلك مبلغهم من العلم وصل إ ل ى باب حديدي من العلم لم يطل من عليه إ ل ى فضاءات الملكوت والرحموت ما ر أ ى شيئا ولا شاهد فهو أ ع م ى و إ ن أ ب ص ر دقائق الجراثيم وكذلك إ ن اعتبرنا العلم العلم الشرعي أ ي ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ت ح ي ة وما شاكلها وما كانت معناه ف إ ن وجدت اثار ا ل إ ي م ا ن م ن ع د م ة في قلبه ف أ ع ل م انه أ ي ض ا غير م ق ف و د وعلمه علم دنيوي ه علوم, علوم الآخرة قد يكون علم الطب علما اخرويا إ ن كان صاحبه من أ ه ل ا ل آ خ ر ة ويرى فيه ا ل ق ي ا م ة و أ ه و ا ن ه ا ويرى فيه ا ل ج ن ة ونعينها ويرى فيه قبل ذلك وبعده بديع صنع الله فيكون يؤمن بالله ويكون من عمار المساجد بهذا المعنى إ ن م ا يعمر مساجد الله من امن بالله أ ي من عرف ا الله حقا ً وصدقا فالعلم الشرعي إ ن كان علما مشدودا ً على الدنيا ومنازعها فليس علما ً مما انفض في قوله عز وجل إ ن م ا يخشى الله من عباد العلماء كان العلوم هو بإهدافها لا بموادها دنيوي علم نطفع هو بأن هذا العلم اتعلمه للدنيا فهو علم دنيوي فالخط ع ر ف ه أ ح ا د ي ث البخاري وسنتمني ن طلبته للدنيا ف ع ل م ك علم دنيوي و إ ن طلبته ل آ خ ر ت ي فهو علم اخروي انا ادري سلوك العلوم بمقاصدها لا بطبائعها وحجودها ورسولها ف إ ذ ا هذا المعنى العجيب ا ل م ع ر ف ة بالله التي توقر ا ل خ ش ي ة لله في القلب إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء هذه ا ل خ ش ي ة هي ا ل إ ي م ا ن بالله الحق الصدق إ ن م ا يعمر مساجد الله منامن بالله فالعمران ليس دخولا لا يجوز ان ي ج د بركه وكف لا عامر هو عامر ويعمر المكان لا ي ج و ا ع م ر و بالقلب بيده ف ا ل أ ج س ا د في الدنيا كثير ولكنه ي ع م ر المسجد بقلبه وكيف يعمره بقلبه حينما ي ق و ن القلب قبل ذلك عامرا بل فاض بما فيه على بطره وعلى شعره وعلى جوارحه فاشتكان ل ا ل إ ي م ا ن ولما يدخل الايمان في قلوبكم إ ن م ا المؤمنون الذين إ ذ ا ذكر الله وزنت قلوبهم ل أ ن ه ا ا م ت ن ا ت ب م ع ر ف ة الله واقتربت و أ د ر ك ت وشاهدت فوزنت بمشاهدتك أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه هذا المعنى اللطيف العجيب الذي يكون بمقتضاه المسلم س ق ي ل ا ليس بالمعنى الدالي لنستعمل لا أ ب د ا ولكن الثقل لما يحمل من موازين و أ و ز ا ن إن عليك سقيلاً. فإذا سنرقي قولا ثقي أرقي الثقل عليك وهو بصائر ا ل ق ر آ ن و آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن على القلب شقل ذلك القلب ب ا ل إ ي م ا ن قلب شقيق مليء عامر هذا القلب ي ف ي د بالنور و ي م ل أ الفضاء والمكان وحينئذ يكون ج ر و س ه في ا ل م س ج د عمرانا هذا معنى إ ن م ا يعمر م ت ا ج د الله مناما بالله واليوم ا ل آ خ ر يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار تقلب القلوب و ا ل أ م ص ا ر من الخوف من الهلع إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا الله عز وجل أن يجعلنا للذين وقاهم تقلب القلوب و ا ل أ م ص ا ر اضطرابا وخوفا وترقبا ل أ ن من أ ش د أ ن و ا ع الخوف الترقب يترقبون ويتركب أ خ ر ج منها خائفا يترقب في ليش, ليش بوله المؤمن في ا ل آ خ ر ة ماذا يترقب ماذا يكون طبع الله فيه؟ ماذا فيه يكون حكم الله فيه ترقب خوف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا الشر هذا التقلب من الترقب وهو من أ ش د أ ن و ا ع الخوف حينما يحصل هذا ا ل ق م ر يزداد ر غ ب ة في ا ل س ك ي ن ة لان ا ل إ ن س ا ن حينما يبدا يشتاق إ ل ى ركن آ ل ي ه الى ركن ي أ و ي إ ل ي ه إ ل ى ركن شديد ي أ إلى و ي إ ل ي ه في قلب ع ل ش الحجاره في حسنه فلا يجد الان اذن من مفر وركن إ ل ا ركن الله عز وجل ولذلك قال فسروا الى الله إ ن ي لكم منه نذير مبين ف ر ا ر إ ل ى الله عز وجل وعتى أ ن ت ج ي د طمانينه فالعبد إ ذ ا حينما ينادى ب ا ل ص ل ا ة يسر إ ل ى ربه ي س ع ى ليجد طمانينته عتى أ ن يمتلئ قلبه عتى أ ن يصيب ل ه ذ ا الفيض الذي يجعل جلوسه بالمسجد عمرانا والمؤمن إذ هذا ويعرفه حينئذ يذكر وبقدر ما يقرب هذا ربه ت ك وبقدر ن معرفته ه و ب ما تكون معرفته به عز وجل تكون معرفته باليوم ا ل آ خ ر وبهوله يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر هذا ا ل إ ي م ا ن بالله وباليوم ا ل آ خ ر أ م ر ا ن مرتبطان في الدين عجيب وقد وجدنا أ ن ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة قد ربطت بينهما في أ ك ث ر من المنسبة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ض ي ف من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصلك من كان يؤمن بالله ا ل ي و م الاخر كثير جدا متوافر من حيث معناه ومن حيث هذا اللفظ خاصه ا ي م ا ن بالله ا ل ي و م الاخر فالايمان بالله مبدا الايمان ومنطلق لان ايمانك بالله منطلق من ث و م خ ل و ق لله عز و ج وايمانك باليوم الاخر منطلق من إ ي م ا ن ك ب م آ ل الدنيا و م آ ل الكون ضيقا لوعد الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن العظيم يوم نطوي السماء ك ص ي السجل للكتاب كما ب د أ ن ا اول خلق نعيده وعدا عليه هذا ا ل إ ي م ا ن الكامل إ ي م ا ن كامل متكامل أ ن تجمع بين ا ل إ ي م ا ن بالله م ع ر ف ة وبين ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر م ع ر ف ة أ ي ض ا إيمان الكامل ل أ ن خوفك من الله وخفيتك له وتقربك إ ل ي ه ومحبتك فيه مرتبطه بما تعتقده من شذا هذا الميزان ميزان الايمان الذي نسال الله عز وجل حاله وتوازنه عن المنافقين وعن العرب و ل م اي د خ لا ل في معرفه أيلام لهم بالله ما اقتربوا اليه ولا عرفوا ولا معرفه لهم في ا ل ي و م ا ل آ خ ر و أ ح و ا ل ه و إ ن سمعوا سمعوا سمعوا أ ن ه ا هنالك بعثا هنالك حسابا وعقابا لكنهم ما عرفوا ل أ ن العارف هو من ر أ ى وشاهد و ا ل م ش ا ه د ة و ا ل ر ؤ ي ة طبعا لا تقع بالعين الجارحه ة ب ب ش العينة وهذه العين لا ساقه لها على إدراك حقائق الغيب اطلاق لا فاقت لها على إ د ر ا ك حقائق الغيب ولا ق د ر ة لها على ذلك و إ ن م ا حقائق الغيب تدرك ببصر القلب ف إ ن ه ا لا ت ع م ل أ ب ص ا ر ولكن ت ع م ل ق ل و ب التي في الصدور هذه التي إ ن أ ب ص ر ت أ ب ص ر ت و إ ن عنيت عنيت إ ن أ ب ص ر ت القلوب كان صاحبها بصيرا و إ ن عنيت كان أ ع م ى الله العزم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عني فعليه وما أ ن ا عليكم بحصير وقد أ ت ا ح الله عز وجل لقلب كل م ل ئ أ ن يبصر لو صدقت رغبته ب ا ل إ ب ص ا ر ف إ ن م ر ا ة ا ل ق ر آ ن ص ا ف ي ة ولقد يسترنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من م د ك ر يبصر فيها وبها العالم على قدر علمه ما يكفيه دادا وعباده و ت ز و ي د ا وتنويرا ل ل أ م ة ويظفر بها ومنها ا ل أ م ي الجاهل ما يكفيه عباده و م ع ر ف ة ب ا لله وقد رايناه وهو مشاهد في الله قديما و ح د ي ث حتى عند ضياع ا ل ع ر ب ي ة و ض ا ع الفقر ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن على ا ل أ م ي ي ن فيلتقطون منه على قدر ه ش و ق ه م ورغبتهم ومحبتهم و ا لم يدركوا تفاصيل المعاني هذه ه ا ل ق ر آ ن ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من الذكر لا ع ل ا ق ة لهذا المعنى بالتسير لا شيء يعني ا ل ق ر آ ن راه يبغيه يسير شاهل لا التسير ل أ ه ل ه اختصاص ولكن للذكر يسر للجميع ولا يجوز ان يقال إ ن ا ل ق ر آ ن ف ه م ه الروحي ا ل إ ي م ا ن ي مقصور على العلماء لا ل أ ن قلنا انما يخشى الله من عباده العلماء هذه ا ل ع ب ا ر ة ليست خ ا ص ة في علماء ا ل ش ر ي ع ة و إ ن م ا هي ع ا م ة في كل من له علم بالله عز وجل ب أ ي مثله من مسالك العلم ورضه الله م ز ا ر ع يسقي ا ل أ ر ض و ي ع ى الشجر في ح د ي ق ة أ و في بستان له علم ب س م ا ع ت ه يرى في ذلك من عزيز أمر عزيز الله ولقد س ر قدرته ما ا يراه العالم النحرير الذي الفتور عبا محمولا يعيش بين سيكون و وجل ل الله ه عز ع إنما من يخشى ا العلماء ما الله د ه وفقه ل حسب يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر ث ا ل م ا م ذ ك ر كل ذلك ي ف ي د من قلب ح ا م ر كما ذكرت انما يعمر مساجد الله مناما ن بالله واليوم الاخر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ا ل ز ك ا ة و إ ق ا م الصلاة و ر د ت ب ا ل ق ر آ ن الكريم في غير ما موضع على الاستقراء ا ل ك ا م م ر ت ب ط ة بهذه الضميمه يعني ا إقامة هذا اللفج الإقامة الحديث دوني الإسلام على خمسين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إله خمسين محمد يتبعه وكذلك على رسول في وأن ظني أن وايتاء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت لمن إليه السبيل استطاع قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله وتقيم ا ل ص ل ا ة و ت و ت ي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت وتقيم ا ل ص ل ا ة إ ق ا م ا ل ص ل ا ة لا يعمر قلب العبد إ ل ا إ ذ ا كان مقيما ل ل ص ل ا ة وليس مصليا محجد مكين و ا ل إ ق ا م ة ه نظر مشترك بين دلاله ي ن ه معنوي ولفظي نبسط هذا الكلام ن س ه ل ه لحال الله وجل لما تسمع إ ق ا م ة الصلاه ولا ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة او اقامه ل ص ل ا ه ترى ع ن د يسمعني المعنى ا ل ق ر آ ن ي والمعنى الفقهي الذي أ خ ذ من بعض ا ل أ ح ا د ي ث من اعلان ج ت ي ن بدوله هو ل ذ ي ي ن ز به المدن ليس الاذان بيرسمع ا ل ا ذ ن بيلجمع النخل اي اعلان اقام الصلاه قد قامت ص ل ا ه الله اكبر الله اكبر شر لا اله الا الله شر الرسول الله خ ل ا الصلاه ي ث لا ق قامت الصلاه الله اكبر الله شر لا اله الا الله هذا أ ذ ا ن أ ذ ا ن تسمح سوى اذان ان الحديث الذي ي ف ص ل و سنه أ ذ ا ن ا ل أ ذ ا ن الذي ي س م ع ه هو أ ذ ا ن ل إ ع ل ا م البعيد لدخول الوقت للعيد الذي ر ا الوقت بحلم ارض بركه مضضاء ا ز والاذان أو ل إ ق ا م ت ه لا يسمى ب ا ل إ ق ا م ة أ ذ ا ن ل إ ع ل ا م القريب ليره ر ا الجنة هذا تتعلمون بأنه أن يصدق ا ل ة الحديث ج ن كل أذانين بين كل أ ذ ا ن ي ن أ ي بين ا ل بي أ ذ ا ن ليل بعيد وفوق ا ل ص م ع ه و ب ا ل أ ذ ا ن ليل إ ق ا م ة ه ذ ا معنى ولكن قوله عز وجل و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة ليس بهذا المال ليس شرطا وليس لازما أ ن يكون كل من يقيم ا ل ص ل ا ة تاذينا في مسجدي للحمار ا ل م س ج د ولو سكنه الظهر كله و إ ن م ا أ ن يكون مقيما بمعنى ما ذكر الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن ف إ ق ا م و ا ل ص ل ا ة من جعلها مستقيمه أ ق ا م ل ش ي ء يقيمه بناه هذا ا ل م ع ن ى ذي ا ل ل ب ن البني قل بما يقول عمر ان يعمروا ص ل ا ة فهو حاضر فيها ابتداء وانتهاء ع ا م ر ة ص ل ا ة ع ا م ر ة ص ل ا ة فهي إ ذ ا م ق ا م ة وصاحبها مقيم له يقيم ا ل ص ل ا ة أ ن يبنيها ا ل ص و ر المبني على استقامه بغير ع و ج ا ج هذا بانيه يقال أ ق اقام م الجناء أ البناء فهو مقيم له إ ذ ا سقط السوط تقيمه مستقيما مبنيا و ا ل ص ل ا ة حينما تقام ف إ ن م ا معنى ذلك أ ن القلب تعلق بها و إ ذ ا تعلق القلب بها لا يستطيع إ ل ا أ ن يقيمه دون كلثه فتنقص ربك ا ل ه م في ا ل د ن أ ا وكذا تتقدم لا م اجعل تسمعه سبب ذلك في قلبك تنطرق ا ل ع م ل ي ة بعد ه بسلم ي تلقائي بس بلا كلثه يكفيك أ ن تحب الصلاه أ ن ترتبط بمولاه و ا ش ا ق ا ل أ و ق ا ت ه و َ إ ِ ن َّ لله َِِّ عز َ وجل ََّ أ اوقاتا َ ومواعيد َََِ يلتقي ََِْ ل ِ م ُ ح ِ ب ِ ي ه ِ وعباده َِ وذلك مواقيت الصلوات ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوسا فيابعك من يتخلف عن موعد لقاء الله اما تجده بعد ذلك في الاسواق او في الشروب بين الازقه والذنوب ان تخلفت عن الموعد موعد ربك أ ن تجد مولاك في غير هذا الموعد وقد ضرب ل ا موعبا مكتوبا وما أ ش د قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المتخلفين عن المساجد لا يشهدون الصلوات أ ن ه ل أ ان ي أ م ر ب ا ل ص ل ا ة فتقام فيتخلف إ ل ى قوم برجال معهم حزم من حطب فيحرق عليهم بيوتهم في أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة رويت في صيغ ك ث ي ر ة كلها ط ح ي ح ة اغنى عليه الصلاه والسلام ان يحرق البيوت والمنازل على من لا يشهدون ا ل ص ل ا ة في المساجد صلى الله عليه وسلم ن س أ ل ه الشباب بل ما أ ش د قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذلك وهذا من أ ش د ما ق ر أ ت في أ ح ا د ي ث ا ل ص ل ا ة وذلك ما رواه ابن ماجه بسند ط ح ي ح وراه ابن حدان أ ي ض ا ورواه ا ل ط ب ر ا ن في معجمه ا ل أ و س ط والبيهقي كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجد فما صلاه له الا من عذره من سمع النداء من يودن هو في وداه واخي قلت جدها الجد تعطيك بالذره د م ش ي تزكي الجد من سمع النداء ولم يجد من سمع النداء ولم يجد من سمع النداء ولم ياته فلا ص ل ا ة له إ ل ا للعذر وما ف ي ر العذر يا رسول الله قال الخوف أ و المرض خوف طريقنا فيها امل يا خطاع ط ر ولكن ينبغي أ ن يتحقق الخوف لا أ ن يتوهم مجده ربما ا ل يكون عندك مؤشرات ح ق ي ق ي ة أ ن الطريق مخوف مخوف يعني فيه الخوف غير ان أ و م ر م عفن ا الله ا و اياه أ و ما يقات على هذا و ذاك من ا ل أ ع ذ ا ر ا ل ح ق ي ق ي ة صلى الله عليه و سلم و ع ز ي م ة المساجد و ع ز ي م ة ا ل س و ب ة و ع ز ي م ة التقوى من سمع النداء و لم ي أ ت ي ذي ف ل ا ص ل ا ة له إ ل ا من عبر هذا ه من إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه معنى أ ن تستجيب يعني أ ن لديك ق ا ب ل ي ة ل ل إ ج ا ب ة ومن له ا ل ق ا ب ل ي ة ل ل إ ج ا ب ة من عرف من ينادي أ ج ب داعي الله كما قال في الحديث أ ج ب داعي الله اي حبلت الاذان راه واحد كي يغني او انه صوت نعزف من المعازف او نغو ن من اللغو بل هو ل د ا ء رب الكون انتبه إ ن ه ل د ا ء رب العالمين إ ن المؤذن ينوب عن رب, العالمين في عن رب العالمين في الفتوى فكذلك المؤذن ينوب عن رب العالمين في الدعاء والنداء أجب داعي لا ه ل تظنن المؤذن حصن بشر وكثر صحيح وكذلك لكنه ينطق ب أ م ر الله ليس ب أ م ر ه وليس ب إ ذ ن ه ي ن ف ق بامر الله ولذلك أ ر ت ب الله عز وجل للمؤذنين الصادقين الصالحين اجرا عظيما يوم ا ل ق ي ا م ة وفي الحديث الصحيح والمؤذن يغفر له مد صوته نحذج كتنز والمؤذن المؤذنون الناس الحديث الحديث الصحيح بقصوت صوته يلوم وأيضاً يغفر في له أطول مغفرة مد أعماقاً لما نشوف ل ح ة ه العنق ل أ ن الناس غارفين في العرق والزحام الشديد و ا ل ق ي ض والحر الشديد فطول العنق انائذ ك ر ا م ة ومكرمه ة الصلاة الخاطرة كل ذلك كذكية لما تسمع الأذان لا من إقام تسمع ن يجيش و يجيل خاطرة قول الله عز وجل أذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق حجيب ا أمر م بالأذان من هذا البلاد يعيش فيها الضباع و ا ش ع ا ئ ر والوشوش و <تصفيق> ا ل ط ف ما كانت أ ر ض ا معموره فتمسكني الناس من قبل م ن قبل أن ي ه ن ي إ ب ر ا ه ي م البيت قطار والجبال فقال له الله عز وجل إ ن م ا عليك ا ل أ ذ ا ن وعلي البلاغه و غني الصمت سبحانه وتعالى ف أ ذ ن إ ب ر ا ه ي م هو لا يرى إ ل ا الحجر ولكن اذانه كان في الناس ب ا ن رب العالمين ق ل و ا واذن في الناس فبلغ اذانه الناس اجمعين وما في شيء امن شيء كافر المهم شيء اسلم شيء كافر في ا ل أ ر ض الحج أعرف شيء ا م ا شيء ا ل إ س ل ا م الحج أ و ا ل أ ص و ل العامه والمبادئ الكبرى المبادئ الكبرى هي ا ل إ س ل ا م أ ن ه م يؤمنون برب العالمين واحد أ ن له نبي اسمه محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه المنطلقات الكبرى صارت من المعلوم ب ا ل ض ر و ر ة لدى الكافر والمسلمين ي للمسلمين كل شيء فبلغ الله عز وجل أمره الأرض كلها المفسرون شيء عرض عز أمره الأرض هذا الله فلم يكن من رطب و ن ا يابث الا إ ل ر د ذ الدعاء المشهور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والمنك لا شريك قالها ا ل ح ذ ر وقالها ا ل س ج ر وقالها الحوت في البحر وجعل لك رب العالمين نداء يذكرك نداء ن د ا ء ابراهيم بن عبد ك ن د ا ء إ ب ر ا ه ي م للحج جعل لك نداء لملاقاه الله على ر أ س كل وقت من خ م س ة أ و ق ا ت يناديك ان المنادي الذي يناديك إ ن م ا هو رب العالمين فاستجب ف أ ت ي ه من سمع النداء ولم يجب أ و ولم ي أ ت ي ه في الروايه ا ل أ خ ر ى فلا صلاه ل ا إ ل ا من عدن ل أ ن القلب س ا ر ع لا يشعر ب ع ظ م ة المنادي ف إ ن م ا المنادي رب العالمين فكيف تزعم أ ن ك تؤمن باليوم ا ل آ خ ر و ط ب ع أ ص ب ع ي ك في أ ذ ن ي ك فلا تسمع نداءه انك تقول بسلوكك حينما ت ؤ ص ي ظهرك للنداء تعطيه بالضروري شيء ماذا تقول و إ ن لم تقل بلسانك سلوككك يقول سمعنا وعصينا ما راحت الأذان ولكن ما غادرتنيش عمار المساجد من إ ذ ا نطق ا ل أ ذ ا ن و ارتزف القلب أ و دخل الوقت ولم اشعر هكذا يقال موسى كي اتخلعني م لي أ من الاذان ما ت ه ي ئ ما ال... ت و ض أ ت ما استعدمت إ ذ ا كنت في غ ف ل ة يشعر بنوع من قصير ان كان في غفلته فلم ي ذ ك ر حتى ذكره ا ل أ ذ ا ن هذا قلب عامر هذا عمران ولو أ ن ا ل أ م ة توفرت على مثل هذه ا ل ش ا ك ل ة من العمار ن ع م ر ت فعلا مدائننا ولكن حالنا غير حالنا دينا ودنيا ودنيا خربت قلوبنا فخربت مساجدنا خربت مساجدنا فخربت مدائننا خربت مدائلنا. مع د ا ا ن ن م ا ل أ س ف فخربت دولنا وحضارتنا نقطه البدع القلب قالت العراب ال النا قل لم تؤمنوا ولا ت ن ق و ل أ ا اسلمنا ولما اضخم الايمان في قلوبكم و إ ي ت ا ء الزكاه حصه لعمار المساجد اهل العمران ف حركه المال حركه اجتماعيه ل ل ل ا ا حركة وجمال الاسلام أ ن ه جعل ح ر ك ة القلب في المسجد تتصرف في المجتمع و ت ش ك ر ه اشكره بسلوكها و ب إ ي م ا ن ه ا فيكون دور المال وتكون حركته على م ق ص د أ م ر الله وشريعته على م ق ص د عمران المسجد على م ق ص د المعرفه ل ل ه والتقرب إ ل ي ه ح ر ك ة الزكاه هي رمز ل ح ر ك ة ا ل ا ق ت ص ا د ك ل ه التي ن ل م ي ن ل ي ك ل م و ن ا ل ز ك ا ن م ن ا ل ل ي ت ي ك ل م د ي ا م د ي ه ا ي ا ن ت م ي ن ا ل ت ن ا ل م ل ت ا ن ت ا ل د ه التي ك ي ه التي ك ا ل م د ي ن ه ي ا ل م د التي ك ا ل د ل كانت ا ل ه ا ي ا ل م د ل ك ل د ه ي ا ل م ه ل ت ي ا ل م ي ن التي ل م ي ن ا ل ك ل م ا ل ت ك ا ن ا ل م التي ك ا ن ا ل م التي ك ا ن ا ل م ا ل ت ن ت ل واذا فسدت فسد الاقتصاد كله وما خراب مال العباد واقتصاد العباد وما خراب أ ح و ا ل ه م ا ل م ع ي ش ي ة إ ل ا بخراب ركن الذكر ر ه م شير ا ل ع ب د ج ا ر ب العالمين ج ا ر ا ر ك ن ر ه م شير فرد يعني أ ك ث ر من فرد ركن الفرائض في الدين كثير نحترم ا ف ر د ولكن ف ر ق بين ا ل أ ر ك ا ن في الفرائض وبين التوابع بين الواجب لذاته والواجب لغيره بين ا ل م خ د و م والخابي بين ا ل أ ص ي ل والتابع ز ك رسل يعني ا ش ر ع هذا ع ن ى فرسل ش ر ي ع من سوار من بني ة يعني يوم العماره بيد الشرع اذا ح ش ر ي ع في رد كله إ ن البناء إ ذ ا من هد جانبه لم ي أ م ن الناس أ ن ينهد باقيه مهندس هندسلي ا ع م ا ر ا ت خمسات صوره أ ق ص ر طيب احنا و ح د ه مهدده ب س ق و ط ولذلك لكن ما نفهموش عمران المساجد ب م ع ن ا د ي ا البلاد اللي ق ب ض واحد ا ل ز ا و ي ة في الجامع ة قنف يعني في الجامع ة ويشد ش ب ح ه ويلقى النهار كامل خامل لا يرخي بالا لانسه ولحاله في الدنيا وفي المجتمع إ ط ل ا ق لا رهبان ياتى في ا ل إ س ل ا م إ س ل ا م دين ودنيا مسجد ومجتمع ح ر ك ة ق ل ب ي ة و ز ا ن ي ة ترتبط بل الدنيا كلها بالمسجد ولم يخش ى إ ل الا ا ل ولم ل ه يخشى إ الله إ ن م ا ذلك على خ ب ر صدق التوحيد وقد بينت أ ك ث ر من م ر ة أ ن التوحيد ليس تصورا ذهنيا و ح س ب بل هو قبل ذلك وبعده احساس وجداني قلبي فالموحد ح ق ي ق ة من تمثل اسماء الله الحسنى وصفاته العليا كي ف تمثلها يعني عاشها ف قلبه تمثل الشيء اي يتمثله يعني ت خف المعنى يلوك قلبه ف إ ذ ا ذكر اسم الله الرزاق على لسانه و ق ر ا بقلبه أ ن رزقه كله ليس له مصدر إ ل ا الله ع ب د وجل ر أ ى ذلك وشاهد ف ا ن ع د م في, في الخشيه من غيره بسبب رزقه القصرة الأجرى الإجارة طعا ما دار شهاد دار هذا ما طاعة في معطية الخالق لم بيلو بيلو للمنظر بيلو فلن عليه إلى لمخلوق معطية يكسع أنه أو في ولا يقع هذا ح ق ي ق ة سلوكا لدى ا ل إ ن س ا ن إ ل ا اذا كان موحدا بهذا المعنى الذي اذكره والدليل عليه أ ن ن ا ر أ ي ن ا وشاهدنا وسمعنا من احفظ م ص ن ف ا ت التوحيد توحيد ا ل ا ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة والاتباع وما في ذلك من تفاصيل ف إ ذ ا اقتربت إ ل ي ه في اذك انتفض ك ا ل أ س د في ت ح و ل ي ت و ح ش ما هذا بموحد وليس هذا بتوحيد ولذلك ما س م الله عز وجل الارتباط ب ا ل ع ق ي د ة في ا ل ق ر آ ن ت و ح ي د فتلاشد ك عباره ا ل ق ر آ ن ثمه إ خ ل اخلاص ص سمه إ وثم ص و ر ة التوحيد ا ل م م ت ا ز ة ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص إ خ ل ا ص معنى ا ل إ خ ل ا ص ا ل إ خ ل ا ص ا ل ع ر ب ي ة هو ص ص لبن خالص بيد لا يوجد نقطه ع لا و ا ح د ة و لا يوجد ا ق ط ع ة ض لا و ا ح د ة لبن كما حربا من الضعف ياتي اليه في س م ه خالص ذهب خالص ذهب صافي لا يوجد ن ق ط ة و ا ح د ة من الحج ولا مع ذلك الفضه ب خالص فما معنى ا ل إ خ ل ا ص في التوحيد يعني أن ل ا يرتبط قلبك بغير الله الواحد القهار أ ن ت مياه من مياه ديال مولاتي لا ي و ج د شعره و ا ح د ة ت ف ن ه ي ك ن ا ي ك ل ان أ و ع ل ان أ و ترتبط ب م ي ك د ان ي د ي ك ا أ و ذ ا ك ب ل أ ن ت ك ل ك م ن ي أ س ي ك إ ل ى ي ك ان ي ك د ر ك مرتبط ن لديك ا ل ذ ي خ ل ق ي و ح د ه د ان ي و ن ل ي ك ان ي ك ل ا ص ه ذ ا ه و ا ل ت و ح ي د ا ل ح ق ي ق ي ه ذ ا ه و ا ل ت و ح ي د ا ل ح ق ي ق ي ا ل ذ ي ي ن ب ت أ ع ش د ي ان ل د ي ا ي ك لديك يكون ل ا ل ر ب ك يكون ل ان ي ل د م ك ان ا ل د م ك ان ي ا ل خ ي ر ا ت و ا ل ب ر ك ا ت م ن ا ل د ش ي ة ولن يخش الا الله يعني موحد ي يدري هذا معمر ب ا ل ن س ج ي ل معمر مع ا ل أ س ف من ا ل ا خ ط أ ل ف ل ت ف ه ا لنترجمه بمفاهيم الكلام بين النصارى ا و ا ل ل د ن ا معمرين ع م ر ه م كانوا معمرين و إ ن م ا كانوا م خ ر د ي ن والاستعمار هو استخراب كما يسمى ك ث ي ر من الباحث ا ل ع ل م ا وطلبوا خراب البلاد والعباد وقد زعلوا خربوا اقتصادنا وقبل خ ر ب و ا ذلك ديننا ولم ا يزل ا خاربا بسببهم الى يوم الناس هذا وما زلنا نعاني ويلات خ ي ب ه م فما كانوا معمرين قالوا واحد المعمير ن ي ج ل معمر ي هو مخرب مدمر جرحوم و إ ن م ا المعمر ي ح ق ي ق ة المؤمن هو أ ن ش أ ك م من الارض واستعمركم فيها انما يعمر مساجد الله منامن بالله انما ه تحفر تحصر معنى ذلك في المؤمنين بهذه الشروط العاليه ا ل ر ف ي ع ة التي يحتاج المؤمن لاكتسابها ان يجاهد نفسه في الله والذين جاهدوا فينا تهديا لهم سبلا خصها الخدمه لتصل الى الهدايه ولذلك قال في اخر الايه فاتى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين لنهديا لهم سبلا بعد م ر ح ل ة من ا ل م ج ا ه د ة والذين جاهدوا فيها و م ج ا ه د ة النفس محاربتها ومدافعتها ل أ ن النفس نفس كل شخص ولذلك قرر ب ص ي ر رحمه الله والنفس وخالف ا والشيطان ل ن ف س و النفس والشيطان واعطيهما ولا تطع منهما حكم ا ولا ح ك م ا ف إ ذ ا هذا المعنى, المعنى الذي هو م خ ا ل ف ة النفس <تصفيق> إ ن م ا ش أ ن ه انها تندفع على صاحبها بطبيعتها ا ل ج ب ل ي ة التي ا ش ا ق و ا الى الشهوات والمزينات زينات لنص ا ل ق ر آ ن ز ي ن للناس حب الشهوات ز ي ن للناس أ ي ل أ ن ف س ه م هذا ما يسمى ب ا ل د ل ا ل ا ل ا ق ت ض ا ئ ي يعني ما الذي زين ذ ك ايها ل إ ن س ا ن ما ذكر ز ي ن نفسه أين موقع ت ز ي ن نفسك زين للناس زين ل أ ن ف س ه م زين للناس حب الشهوات وهو من, من النساء ا والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب والفضه والخيل ا ل م س و م ة والانعام والحرف ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ذ ن هو المزين منه وذلك قول الله عز وجل و ا ل ق ر آ ن يفسر بعضه بعضا من أ خ ذ ا ل آ ي ة و ا ج د أ ه ا عن مطارها ف ه ن ا حرفا منها ربما زاغ بها يقع الكثير آيات كذين اليوم آية الحديثين غير السريعة الفلية مقاصب على عز واحدة إفهمهما قال وجل من ونفسهم أخذ وما سواها <تصفيق> فالهمها ه فجورها وتخواها أ فجورها أ ي زين ن ا ه ا شهوات ا ل د ن ي ا اشتاقوا ل ه ا ط ب ي ع ة و ا ل ج د ل ة ف أ ن ت مطلوب منك أ ن ت ر و ب ه ا بلجان ا ل ش ر ي ع ة هذه م ذ ا ه ا ه الناس د ينجب من الشريعه ة ماذا بل بين اللجام كل العرصنه ض و ا ل ع ج ي ن ه عندها جزء يل ر واحد ن اسمه الامر استجيبوا لله اذا دعاكم استجيبوا الامر اقيموا الصلاه آ ت و ا الزكاه ولله على الناس حج ل البيت الله لا تقربوا الزنا حرم عليكم كل المناهي هي بلجام الله انما حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم واحمر ل ا ل ز ي ر ل ى اخر ا ل آ ي ا ت إ ن م ا الخمر والميت الى اخر ا ل آ ي ا ت ل ج ا م ا ل أ م ر و ل ج ا م النهي ثم تسلكوا ما غ د ي ش ي ت ا ل ل م وما خليكيشي حصانا لا و إ ن م ا ت ب ق ى شده ا ل أ م ر النهي حتى يستقيل على العدل الواسطي من تلك الشهوات ما شئت من غيرها ستاكل منها ما أ ب ا ح ه الله لك فرمي القطيع رسول عن حب الولد بالبكاء عليه الصلاه والسلام حينما مات ابراهيم ابنه و انا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون عليه الصلاه والسلام ولم يرفض المال بل أ ق ب ل عليه ما اقبل عليه منه ف أ ن ف ق ه في و ج و ه ه وكذلك فعل ب ا ل س ن ي ة أ خ ذ منها ا ل ع ج ل ة وصرفها في ا ل ع ج ل وهذا لجان الشريعه ة ذ ا لاره ج ل ش ي ع ة ب ن ي ة في ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا فعلت ذلك كذلك اي بهذا المنهج ف إ ن ك حينئذ تزاهد نفسك في الله وستكون ا جاهدوا فيها ل ذ ي ن و مهديا ب إ ذ ن الله لنهدينهم ا سبلنا وحينما تجاهد و نفسك ف الله ستجدها ط ي ع ة م ط و ا ع ة لما ذكر في عمار المساجد إ ن م ا يعمر مساجد الله منامن ا بالله واليوم ا ل آ خ ر يعني هذه ا ل م ع ن ي ما قد اشتق ل ط ع و ب ه في إ د ر ا ك ه ا لا ل أ ن حيطان النسل ع د ا ل راه مروض روبته وهذبته وشذبته وذربته على مسالك ا ل ح ق ص ر فتسلك الى ربك زول ا ل ل ه من ع م ر هذا منزل العمران بجوارحك التي تترجم حبك لربك وما تقرب إ ل ي عبدي بشيء أ ح ب إ ل ي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه ف إ ذ ا أ ح ب ر ت ه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إ ل ى آ خ ر الحديث مما افترض له وذكرناه هذا العمران الذي ذكرناه هو الذي يمتد ليبني المدائن وليبني ا ل ح ض ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها و أ ن المسلمين بدل بكل ف ر د في نفسه و بدل بكل و ص ر ا ت في نفسها أ ن ا وانت و ا ل آ خ ر و ا ل آ خ ر ب د أ ن ا ب ت ع م ي ر قلوبنا بهذه المعانه تعمير ا ل م ع و بهذه ب المعانه و بهذه ا ل م س ا ج د بهذه القلوب لا عمره بعد ذلك مدى ا ن ن ا و حضاره الى و كل بلادنا و العمران شامل ا ل شامل آ خ ر بلادنا نهايه العماره ة الإسلامية ن ا ي ة ا ل ع م ا ر ة ا ل إ س ل ا م ي ة تحدثنا عن ب د ا ي ة ه ا انما يعمر مساجد الله منامنا ا بالله ويوم الاخر إ ل ى آ خ ر ا ل ا ي ة تلك ب د ا ي ة العمران نهايته وغايته وكماله الذين اختموا به ونتيجته أ ي ض ا ا ل ن ت ي ج ة هي قول الله عز وجل الذين إ ن مسكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الذين ان مكناهم في الارض التمكين في الارض يعني صارت للامه سلطه وقوه وهيمنه وعظمه المستويات جميعا س ي ا س ي ا و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل ث ق ا ف ي ة و ا ل إ ع ل ا م ي ة جميع جوانب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا والدينيه ة طبعا قبل ذلك هذا التمكين والتمكين فعل إ ل ه ي ي خ ط ئ بعض الناس فيظنون التمكين من فعل البشر أبدا ينقي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى التمكين من فعل الله للعباد الذين ان مكناهم في ا ل أ ر ض فالله هو الممكن للناس في ا ل أ ر ض ماذا صنعوا أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة يعني لم يزالوا على ما بدؤوا به ما بدلوا ولا غيروا انما يعمر مساجد الله م نامر بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و آ ت ى ا ل ز ك ا ة به بدا و إ ل ي ه انتهى هو المنطلق وهو ا ل غ ا ي ة أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة و أ م ر و ا بالمعروف ونهوا عن المنكر ل أ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الاستمرار إ ذ ا ابقى كتب قد يصلح و إ ذ ا انهاروا العدل آ ل ت إ ل ى الانهيار قال ولله ع ا ق ب ة الامور ن ه ا ي ة الحضارات و ن ه ا ي ة الناس اعمارهم دنياهم أ و ل ا د ه م أ م ل ا ك ه م حياتهم كل ذلك إ ل ى الله وحده هو الوارث س ب ح ا ن ه الذي ي ر س ا ل أ ر ض ومن ع ا ل م ا ل أ ر ض و إ ن م ا يبقى في صحيفتك صلاحك أ و فسادك عمرانك أ و خرابك نعوذ ب ا لله أ ن نكون من أ ه ل الخراب اللهم اجعلنا من العاملين اللهم اجعلنا من العامرين اللهم اجعلنا من عمار المكاسب اللهم م ن قلوبنا بالايمان اللهم م ن قلوبنا بالايمان ومن أ ه ل ا ل م غ د ر ة وجعلنا نتمن ا ل شاكري ن و ت ب ع ن ا انك انت ا ل تواب الرحيل اللهم افina اللهم اجدنا اللهم ل ا ت ن ق ف ن ا اللهم ا ج ر ن ا انك انت الرحيل غ ف و ا ل ر اللهم افننا انك انت الرحيل اللهم ا ف ن ت ن ر انك انت ا ل ر ح ل اللهم ا ف ق ن ا ع ن ك انت ا ل ت و ب ة اللهم ا ف ق ن ا ع ن ك انت ا ل ت و ب ة اللهم ا ف ق ن ا انك انت الرحيل اللهم افننا انك انت الرحيل اللهم ا ن ن ا على ط ا ع ت ك و ق و ي أ ل على محبتك ورغبها في الشوق إليك. اللهم ر م ل بالماعد لنا ق محبتك و اجعل ا حب ل م ا ا ا ت و م من المشائين س ا والأوقات اجعلك إليها ج د و في الدرم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وعن ج ل في سائرنا م ن ن ا و ا اجعل م ف و ق ن نورا وعن ل م ت ت ح ن ا ن و ر ا اجعل ع ن ي ا م نورا ا ن وعن ش م ا ئ ل ن ا نورا اللهم اعطنا نورا اللهم اجعلنا نورا اللهم انك انت النور نور السماوات والارض اللهم ف ر ذنوبنا بنورك الذي لا يخذو اللهم انا ع و ذ بك ان نرب الى الظلم ونعوذ بك ان نرب الى الظلمات ونعوذ بك ان نرب على ا ق ا د ن ا كافرين اللهم انا نعوذ بك من الغيره اللهم انا نعوذ بك ان نغير او نبدل اللهم سدكنا وسدد قلوبنا اللهم يا ربنا حتى نلقاك سادتين مقبلين لا مدبرين لا مغيرين ولا مبدلين برحمتك وحدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا